احسن كل شيء خلق وبدأ خلق الانسان من طيب الملك العزيز الغهور حين تتفكر في مثل هذا تقول سبحان الله دي هي دي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 في معاملة كل إنسان عن الآخر لو كانت فطرتها تليمة ومرباه على الدين فإنها أبدا لن تشعر بمشاعر الزوج مع الأب ولا مشاعر الأب مع الابن وهكذا وسيقودنا هذا إلى ما هي همه العلاقه بينك وبين الله هو ده الموضوع مع التفكر ومدرسه الشريعه شريعه الاسلام العظيمه انت من الذي خلقك? الله ورزقك? ودبر امرك? وعافاك? وهداك? الله! ما هي سمة العلاقة بينك وبين الله تذكر دوما ما قلته لك ان زوجتك في قلبها تعاملك بسمة سمت اسمها زوج زوج وزوجة ومع ابيها سمت اسمها ابو وابنه ومع ابنها سمت اسمها ام وابن ومع اخيها سمت اسمها اخ واخت سمة العلاقة فما هي سمة العلاقة بينك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 يمكر على الله ويلف ويدور على الله ويخادع الله كما يخادع مديره في العمل ولا طاح في العمل ولا المشرف عليه في الشغل لأنه لم يضبط سمة العلاقة بينه وبين الله لم يتطع أن يعرف من هو الله الله لم يستطع أن يحرف ربه حتى يستطيع أن يعامل الله بسمة علاقة بين عبد ورب بين آه المملوك وسيده بين متأله وإله ضبط هذه السمة هي التي تضبط ليس يا أخي علاقة إنك وائف تطل ركعتين ولا فتح المصحف تقرى جزئين ولا بتتصدق بإرشين وإنما قلب بالرقيب وصلت اذا استطعت ان تضبط سمة العلاقة بينك وبين سيدك الهك محبوبك ربك إذا استطعت أن تضبط بوصلة قلبك البطلة بتاع قلبك على اتجاهك مع مرادع ساعتها ستنضبط دقات قلبك الله الله الله الله الله الله الله الله, الله, الله. ستنضبط دقات قلبك على مراد الله منك وضفت هذه السمة الذي اوصلنا اليها شرح الحديث العاشر من الاربعين الربانية وفيه ان سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله يحب العبد الغني النقي التقي الخفي إن الله يحب العبد الغني النقي التقي الخفي ولنا أسابيع طويلة نتكلم عن أم الحاج هرأ الله من قلبك يوما أنك تشتهي أن يحبك ربنا شاف من قلبك يوم انك بتقول أنا نفسي ربنا يحبني حصلت في قلبك دي ربنا شافها تغى حب الله بمعنى انك الليلة اللي فاتت طول الليل اايم قاعد رائد نايم صلي راكع تالد سبح تقول يا ترى ربنا بيحبني ولا ما بيحبنيش كم من رجل شغله حب امرأة فلم ينم الليل يغازل الكلمات بيتحبني ولا ما بيتحبني الصح ويسأل مراته بتحبيني قولي لي بحبك هل شغلك مثل هذا مع الله كم من رجال شغلهم صورتهم عند الناس يترى الناس بيحبوني ولا بيكرهوني بيقولوا عني ايه هل شغلك هذا كيف يذكرك الله في السماء مسمك عند الله كيف ينظر الله إليك من أنت في عين الله شغلك هذا